أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه إنما الظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فصار معنى الآية الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فكلما حقق الإنسان التوحيد أكثر كل ما حصل له الأمن والهداية أكثر وأكثر ومن ذلك أيها الأخوة أن كل واحد مننا يخاف من فساد أولاده في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات أكثر ما يخاف الإنسان على أولاده أن يغرر بهم أحد فيقعوا في الشبهات أو يقعوا في الشهوات من أعظم أسباب الأمن من ذلك هو توحيد الله تعالى كيف ذلك؟ التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبادة فإذا توكل الإنسان على ربه في صلاح أولاده كفاه الله عز وجل ما يهمه قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبث يعني كافيه هذا من جهة توحيد القلب وأما من جهة توحيد العمل فانظروا عجيب أثر التوحيد العملي في صلاح الأولاد متى يفعل الإنسان التوحيد من أجل أن يصلح أولاده قبل أن يخرج أولاده للدنيا قال الله عز وجل هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء زكريا يدعو بصلاح أولاده وهدايتهم واستقامتهم قبل أن يوجدوا في الدنيا قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بدعوة واحدة بتوحيد الله عز وجل أصلح الله عز وجل ذريته قبل أن يوجد الأولاد وحين خروج النُطفة من الذكر إلى الأُنثى في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني في الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى الله لهم ولدا لم يضره الشيطان أبدا لاحظ الدعاء قبل أن يوجد وحين خروج النُطفة من الذكر للأنثى وحين خروج الولد من, من الأنثى إلى الدنيا قال الله عز وجل عن امرأة عمران لما وضعت مريم عليها الصلاة والسلام قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لاحظ قبل خروجه قبل أن يخلقه الله وحين خروجه من أبيه وحين خروجه من أمه ماذا قال الله عز وجل؟ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وبعد ذلك يظل, يظل الإنسان يوحد الله عز وجل بدعاء الله عز وجل ليأمن مما يخافه في أولاده قال الله عز وجل عن إبراهيم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 عباده المؤمنين وعلاماتهم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتصوروا أن إنسانا يدعو الله عز وجل قبل أن يخرج أولاده للدنيا وحين خروجهم من أبيهم وحين خروجهم من أمهم ويظل يدعو لهم عشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة إلى أن يلقى الله عز وجل كيف يكون أثر هذا الدعاء لكن المصيبة إذا كان العكس بدل أن يدعو لأولاده يدعو على أولاده نسأل الله العافية ما أن يغضب منهم إلا ويدعو عليهم بالهلكة وبالنار وباللعن والعياذ وبالله وبأن الله ينتقم منهم كيف يصرح هؤلاء الأولاد؟ والوالد والوالدة يدعون عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم ألا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم نسأل الله العافية وكما أن الله عز وجل ربما أصلح الأولاد بدعوة لهم فربما فسد الأولاد بدعوة عليهم نسأل الله العافية فالله الله في تمسك بالتوحيد ليأمن الإنسان من كل ما يخافه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا عليه واجعلنا من أئمة الموحدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين